وعلى آله واصحابه الى يوم الجمع والنشور عباد الله ان في وقائع الدهر واحداث الزمان وتقلب الايام عظه للمؤمنين وعبره للمتقين وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتا لمن اراد ان يتذكر او اراد شكورا وليقف المؤمنون على حقيقه الدنيا فلا يغترون بها ولا تلهيهم زينتها ولا تغرهم زخارفها وان مما تعانيه امه الاسلام من اعظم اشكالاتها واكبر معضلاتها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 ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد العاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون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 للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد وان العقلاء من اهل الايمان يعرفون حقيقه الدنيا وان الكثير من الناس اليوم يفقد التصور الصحيح للحياه وبالتالي تنعدم الاهداف وبالتالي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 اتخذوها لجة وجعلوا صالح الاعمال فيها سفنا وبالتالي نظر اهل الايمان يختلف عن نظر اهل الفسوق والفجور والملاهي والشواغل والصوارف والموبقات والغفله التي استحكمت وان حب الدنيا يولد استحكام الغفله والاستغراق في الشهوات وبالتالي ينبغي ان نقف مع القران وهو يفسر للناس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 على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون وإنه لذو حظ عظيم ذو حظ عظيم قالوا حظ قالوا مرطب قالوا مروق قالوا ناس عايشة وناس دايشة أنت من ياتون من العايشين ولا من الدايشين او اك تكون دايش بأذو ناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة مالامة ليه في شنو الحاصل شنو اتقل ليك منو منه انت ترى مبنى فخما ومسكنا عظيما ولكنك لا تعرف ما الذي يدور في دواخله من امراض وعلم واسقام واوجاع وهموم واحزان واكدار وعالام ومشكلات تكاد تعصف بهذا البيت فلا يرتاح اهله من الذي قال لك ان من ملك المال او حاز العقار هو في راحه وفي دعاء ان من اعظم اشكالات اجيالنا النظره الماديه للحياه مما ولد عندهم وعند الاجيال حب الترف والدعاء والراحه والسكون والعدام المجاهده للشهوات وبالتالي القران يفسر لنا ويبين لنا حقيقة الدنيا في أعظم بأعظم الوسائل والطرق وهو مسلك ضرب الأمثال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدوره الرياح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 ولكن لا بد ان يحصد في يوم من الايام فتصير الارض المخضره بورا ويصير الجمال قبيحا والدنيا غناها الى فقر وصحتها الى سقم وعافيتها الى ابتلاء وهكذا يقف اهل الايمان على حقيقه الدنيا الزرع اما هذا الزرع فاخذ دورته أو, جاء او جاءته ريح فاخذته ومن بعد الاخضرار صار هشيما اي مهشما تتلاعب به الرياح تذره الرياح تذوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ما الدنيا المال والبنون هذا اختصار الدنيا كلها كل الناس يسعى لذلك والباقيات الصائزين هذا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 وظن اهلها قال انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا والحصيد بقايا الحصاد الدنيا تخضرت فاذا حصد الزرع الاخضر الدنيا حلوه خضراء كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله مستخلفكم فيها فناظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء إن أول فتنه بني إسرائيل كانت في النساء إن أكثر اشكال الدنيا أن ظاهرها غير باطنها وأن حقيقتها غير زينتها وإن الناس اليوم يقفون مع ظاهرها وزينتها وتركوا باطن الدنيا وما فيها من الآلام والأسقام والأوجاع والأقدار والهموم والمشاكل والسوء والشرور والشهوه والغفله والضياع الذي تعيشه الامه بل الانسانيه قطبه تعاني من انعدام الرؤيه والضبابيه في تقييم الحياه الدنيا فتستغرقهم الدنيا كانهم يخلدون فيها قال تعالى فجعلناها حصيدا اي بقايا حصاد اللم تغن بالامس انك إذا رأيت مزرعة مخترة ثم اعلم أن هذه هي الدنيا لكل إنسان. تخبر ثم تزبل. فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس هذا لا يعيه لا يعيه كل الناس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون الايه التي بعدها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 كل كده يقول لك دار السلام مليانه بعوضة دار السلام ما فيها باعوضه دار السلام قال. دار السلام وين مويه تقاطعه دار السلام دار السلام قال. اشتروا المويه بالكارو دار, دي دار السلام قال. دي دار السلام ما دار السلام اصلا اصوات الدنيا دي هنا كان قاعدت في ارقى الاماكن واي شيء موفر ما في دار السلام الا تقول انا سالم من جميع كوائع المكدرات لا تعب لا نوم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 الدنيا كلها لعب كاسات ودول وامم واموال ورؤسة ومنظمات ومطارات في فرق بتاع كرة. لعب ولا ما لعب الكوره الان الآن بتاخد حي من حياة الناس الفريق فات تلقى الناس جاءوا على ما الفريق ومركبينه في الحفلات وفي العربات وماشين في الشوارع مليارين فشلوا يقول لك الهلال غلب فريق في نيجيريا كويس برضو بطل انما الحياه الدنيا لعب لعب أخي مطارات يوقفوها وطيارات ياجروها ومضيفين ومضيفات وقال لك الفريق في معسكر الاعداد الشهر دا يحرر فلسطين قال الفريق المدرب يصرح الاعداد على اتم ما يكون قال وفي معسكر مكفول قال بجد يا أخي ده كلام والله والله ربنا لما قال انما الحياه الدنيا لعب فعلا حس الان اللعب اللعب ده ماخذ حيز كبير من الناس الاخبار السياسيه النشره الاقتصاديه طوال لك الاخبار الرياضيه مهمه جدا وناس قاعدين في السودان ويتابعوا في برشلونه ولا ما عارف قال لك برشلونه فاز على شنو كده ما عارف يا أخي ما يفوز انت فزت هم فازوا انت فزت مالك مالك يعني ذاته والله الكوره دماغ ده حظ يا اخي الكوره بين انديه وبين دول ما عارف الفريق الفلان تونس لعب ضد الجزائر والجزائر ما عارف لعبوا ضد شنو ما عارف دول واعداد وانفاق والله صدق ربنا ومن أصدق من الله قيله إنما مثل الحياة الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب وله الملاهي الآن تأخذ من حياة الناس الكثير جدا معظم حياة الناس ملاهي حتى أطفالنا يشغلون بالأتار واللعب وال وال وال وال والفضائيات الموجهة إلى أطفالنا أفلام الكرتون وإسبستون كل له ملاهي ملاهي الملاهي تمثل في حياة الناس بكثير ده غير الغنى ده غير الرجيس وده غير الحفلات القايمه في نادي الضباط وما عارف حفلة وين والحفلة الخيري لأبناء شو كده ما عارف يستضيفون الفنان من ومع يعني الدنيا دي كلها قائمة على هذه ومن الناس من يتخذ لهو الحديث إنما الحياة الدنيا لعب ولهول وثينة كل اشياء سطحيه اشترى كده عمل سيراميك جاب الستائر ضرب البيت اضرب تاني غير العربيه تشبه غير العفش بتاع البيت كل 6 شهور واذا جارو نغير المرض تقول له انت احسن من الناس ولا الناس ولا احسن منك غيروا اساساتك اساساتك تمام سمحا يقول لك امشي غير هذا ما قلت لك الناس الحيين شديد وزينة وتفاخر بينكم تفاخر بين قوسين البوبار بوبار تقيل دون دفاع بوبار تجيل لكن طبعا نحن تجارنا ما قاعد يعملوا إعلانات ولا دعايات لأنه خايفين من ناس الضرائب بالآن واحد تجا غنيان غنى تخش في دكانه تلقاه دكان تقول كنتين فيه كرسي ولا كرسيين وطرابيزة بس وعندك ترشُّع خايف الناس الضرايب لأنه حتى الآن قال ليك آخر خبر جابونا الصورة ربط الضرايب أنا من الحمد لله بجيت أبأريه لك بجيت أبأريه لك عارفه لك أشوف لك أخباره قال ربط الضرايب لسنة ألفين وستة واحد مليار دينار 341 مليار دينار تجيبوها تجيبوها دي بقى بيجيبوها كيف بقى بيجيبوها كيف من الله خلقني ربط شنو من ربط دول بيجيب البلا بيقول لها ربط كده معناها لازم يجيب الرفط وده حي حينزل على التاجر اعباء ثقيله وبالتالي سوف يدفع المواطن السوداني المسكين دم قلبه الرفض بتاع الضرائب سنة 2006 قالوا له تجيب ومدير الضرائب الناجح ليس الذي يرحم امه محمد إنما الذي يحقق ربطا فوق الرفض الذي قرر له وذلك من أجل أن يثبت على وظيفته ألم أقل لك أن القرآن قد اختصر الدنيا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 ثم يهيج فترهم مصفرة ثم يكون حطاما ودائما أي ايه في القرآن فيها دنيا فيها حديث عن الاخره طوالي طوالي قال ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال يا قومي إنما قال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة لهي داء القرار القرآن عجيب في الحديث عن الدنيا الهاكم التكاثر ألها من اللهو شغلكم وألهاكم التكاثر في أي شيء في الأموال والأولاد والعقارات والمباني وكذا الهاكم التكاثر ولكن أصحاب التكاثر في الدنيا لا يفيقون إلا عند الموت حتى زرتم المقابر وفي الآية بلاغة تجعل حياة البرزخ كلها كأنها زيارة عابرة حتى زرتم المقابر من زرتم المقابر, زي المقابر. السلام عليكم لا زرتم المقابر عيد فنتم في القبور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 دارها مكاره، وأن سنينها خداع، وأن نعيمها لا يثبت يقول يحيى بن معاذ الدنيا خمر الشيء خبره إبليس الشيطان عنده خمرة مثل خمرة بيشربوها الناس دي بيسكر الناس بالدنيا من سكر بالدنيا لم يثق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 الملك حسين الم ترى؟ خلوا القران ما شفته ما سمعته الملك حسين الذي يذهب الناس الى مدينته الطبيه من انحاء الدنيا ليتداووا فيها يموت وينتهي ويفنى زايد امير ولا رئيس الامارات راه الناس انه كان يملك ويحوز وبين عشيه وضحاها لم ينفعه عسكر ولا استخبارات ولا عم مات وهكذا انت ينبغي أن ترى أن الدنيا ينبغي أن تقف على حقيقتها قصة وقعت أحداثها في مدينة من مدن السودان هذه القصة رجل اغنى رجل في تلك المنطقة له فنة مدى البصر مات اجتمع الجميع على المستوى الرسمي والشعبي وكان رجلا فاضلا جاءوا من أجل أن يشيعوه وبعد ان اعدت جنازته غصلا وتكفينا تاخرت الجنازه وبدا الناس يتساءلون الجنازه دي ما لك؟ قالوا ما لاقين عن قريب نشيله لان السراير اللي البيت كلها المنيوم و, و... اسمها شنو يا خلي الحدي... الف... الف... الف... الف... الخشب الفاخر ده مش من الخشب الفاخر ده موسكو ولا حاجة بشكل عاي يشيلوه بيه في فيو زبوا دون مقابر عنده غفير الغفير ده عنده عنقريب وحقه برقود فيه قالوا ليه الغفير يا اخي ادينا عنقريب مشير الزول ده طبعا الغفير يعتبر ان هذا صاحب نعمه عليه وان هذا صاحب فضل عليه هالغفير قاعد يبكي قالوا أنا دعا تشيروا لي عن قريب شيروا قال لها دمال الأخرة أيلا بإذن تقال قلع بفعل لازم وده بإذن لألو شيره عن قريب بقصوره خرج كآية من الآيات للناس من منزله الفقد وفلاله الضخمة بيع عن قريب الغفير طبعا ما وكي تقاليك بيت قدور ده فيو عن قريب ببوز الدكور عن قريب دي وبين سيدة. ببوزة ديكور مرة واحدة شالوا بيع عن قريبة الغفير أستاذ في الجامعة كان حاضر قال لي والله نحن احتقرنا الدنيا خلاص عرفنا حاجة في الدنيا قال لي من المقابل كلنا مشينا سوق على قريبة اليوم دي العلاقريب تملت في البلد عرفوا حاجة آمنوا ذاته يا من آمنوا قال لي والله كلنا مشينا سوق على قريبة لأنه فينا نذكرنا إنه بالأهل عن الجريبة يطبع من الدنيا ما يكون عنده عنده أي حاجة إلا عن الجريبة الموت وبالتالي كثير من الناس يملك في دولابه جميع أنواع الأقلس الفخمة إلا الكفر أليس هذا من العيب في حياة المؤمنين بلا تفتح دولابه الدولاب ما تقادر الشيء للهدوم والعمم السكروتا والجلابية سكروتا والعمة ما عارفة تسمح توتل ولا شو ما عرف والعمة توتل بالله كفى ما عنده تقعد له شنو تقعد له شنو إذا كان عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لم... لمسلم أن يبات ثلاثة ليال في بيته ووصيته ليست مكتوبة تحت وسادته يعني اي من كون جهز وسطه وكتب الحاجات كشيت تنزور حاجه وتديتها تكتبه عشان اولادك يعرفوا بعدين قد يجيك الموت وتخضم لسانك يخرس فجاه يجيك جلطه ولا كده تجع لو بدك تكلم اولادك تقول له فلان دا مني كده ما ما تبدا نبقى في جنس ده الناس يحصلوا اي شيء الا حق الاخر قل ان تجد شخص قد اعد كفنه لماذا لانه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 فترك تكبيرة الاحرام واصحابه قد صفوا صفوفا و, و... ومسك امسك بطرف ثوبه وجعل يخب يخبو يخبو خبا ويسرع اسراعا كانه يتوسب حتى دخل داره ثم خرج من الدار جاء وصلى بهم والصحابة وقوف طبعا مؤدبين واقفين ما قالوا ده اللي يزور جنبه فيش طبعا في ناس شماراتهم كثيرة حاصل شنوك اللي والله ما عارف يا أخي لكن ما أقول يا أخي يا أخي ما ده نحصل للشغل يا أخي يا أخي قدي مجيزه بتاني خليه صلي حسى إمام لو وقال له ناس يستوه وبعد ما قاموا الصلاة وبيقوا في الصف ومسى البيت ويجي وخصم بإله زور يرجع وما في يقول يا خليني خلينا يا أخي بس الناس دلوق كده نتظروا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 يعني قف الصلاه وتخيل انها اخر الصلاه في حياتك وبالتالي اقول ايها المؤمنون بان الدنيا مختصره جدا في انها لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد وان ذلك كحال الزرع يتقلب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري واللفظ للترمذي لو كان لابن ادم واديان من ذهب لتمنى ان يكون له ثالث ولا يملا عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب لو كان لابن ادم واديان من ذهب ولذلك قال عليه الصلاه والسلام والحديث في البخاري ايضا قال قلبه الكبير كبير إلا في اثنتين فإنه شعر قال حتى العجوز عجوز لكن في حيثين قلبه ما يجبع عجوز أصلا قال في حب الدنيا وطول الأمل مش عجوز؟ كان جهسر كفر يقول لك الله لا باركة فيك ده تكتلني؟ كان جهسر كفر ده تبوت إنته؟ مالك لك ما قاعد لحد انتين والله حاجة غريبة كبير يقول له لا تبترين وكبير يقول له كده واعمل كده وسوي كده يا زول جنتين الرسول اللهم ده الناس جراية قال عليه الصلاة والسلام الكبير ده كبير وعجوز إلا في حاجتين في حب الدنيا يجبع عجوز وفي طول الأمل لا يريد الموت يريد أن يحيا وأن يخلد وقال عليه الصلاة والسلام موصيا عبد الله بن عمر والحديث ايضا في البخاري كن في الدنيا كانك غريب غريب او عابر سبيل ايش في الدنيا كانه غريب او كانه عابر سبيل بالله هذا حالنا إني لو تحدثت عن صور تعلق الناس بالدنيا اذكرها في اربعه صور الصوره الاولى قطيعه الارحام وكثره العقوق لأجل التنافس في الدنيا أليس هذا موجود بين الناس؟ الميراث الميراث ماذا يلو محكمة؟ الميراث ربنا قسمه قال الولد عنده كده والبيت عنده كده والاب عنده كده كان حي والأم عندها والزوجة عندها والأخو عنده كده والزوجة عنده كده والاخ عنده كده بعد أن المحاكم ليه لانه بتجد في طرف مسك الميراث بتاع ابوه وماذا يرد أخوانه أو بالذات أخواته لحد ما أتكون محتاجة لحد ما يروى في المحاكم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها تخرج الأرض كل شيء حتى الذهب يلقى على باطل الأرض فيقول ابن آدم لأجل هذا قطعت رحمي لأجل المال قطعت الأرحام وتشاجر الأخوان واختلف الشقيقان من صور التعلق بالدنيا البيع والشراء عند المقابر مقبرة عديل مقبرة موت الجوز جنب الزلد يعمل دكاكين وقال السلف إذا رأيت أسواق الناس ومتاجرهم وبيعهم وشرائهم في المقابر فعلا بان قلوبهم قد ماتت والدليل على ذلك ان قلوبهم ماتت خلي البيع والشراء دول مقابله المبالاه شغالة والصفقات شغالة وترجون بعدين كيمان كيمان والناس بيدفنوا كيمان كيمان وكل تير فيما بعد بتونسوا يا اخي هل هذا حال من يخاف الله ثالثا من اكبر مظاهر التعلق بالدنيا في عصرنا هذا عدم تحري الحلال والحرام في المطاعم والاشربه والحرص والكلب على الدنيا والنهم والطمع وانتشار الانانيه والفرديه الطاغيه وحب النفس كل هذا تفشى في عصرنا فصار كل انسان يقول نفسي ولا يبالي بالاخرين غرضه ان يغنى هو ولا ينظر الى الاخرين غرضه ان يحيا هو ولا يبالي بغيره من أهل الإسلام ماتوا أو غيرهم وان ايضا من مظاهر وإن من صور التعلق الشديد بالدنيا التركيز على القشور في أمر الدنيا التركيز على القشور زينة وبوهية مش معنى الناس ما يعملون، ومش معنى يا إخوان الناس ما يكون لهم حظ من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله اليك اي انسان عنده نصيب الدنيا واتم بقيه الايه واحسن كما احسن الله اليك ولم يبقي الفساد في الارض ولا تنس أصيبك من الدنيا بل الدنيا لا قيمه لها الا اذا كانت في أيدي المؤمنين الذين يسلطونها في الحق والإسلام لا يمنع من ان تمتلك الدنيا لكنه يمنع من ان تمتلكك الدنيا اما الذي يمتلك الدنيا ما في بالك العربيه في ايدك والقروش في ايدك في ايدك بس كان دخلت قلبك حبك راح يجعل الدنيا في يدك ولا تجعل الدنيا في قلبك قال عيسى عليه السلام من ذا الذي يبني على موج البحار على دارا تركم الدنيا فلا تتخذوها قرارا قال لك في زول مش في البحر في موج البحر ببني بيت من ذا الذي يبني على موج البحار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 وتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم كما قال عليه الصلاه والسلام سيصيب امتي داء الامم من, قبل من قبلهم قال البطر والاشر ثم يكون البغي والتنافس ثم يكون الهلاك وبالتالي الدنيا قصيره من ذا الذي يبني على موج البحار دار تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. كلام انبياء. ده كلام انبياء. ده كلام عيسى عليه السلام. والصحابة تكلموا عن الدنيا. قال ابن عباس. الدنيا كحية. زي الفعبان. لين لمسها. قاتل سمها. الدنيا سمحه اخطر ما فيها انها حلوة خضرة. يعني الزوال بدون ما يكشف بالسرسل. بيجيها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 حلال الحلال بقولوا جبتهم وكيف بعد ما يجيبوا حلال وانفقتوا كيف يحاسبوه فيه قرش قرش ده الحلال اما الحرام ده فيه حساب الحرام ده بيدو نار طوال الدنيا من افتقر فيها حزن يعني للفقراء الفقراء مرتاح ولا الغنيا مرتاح صحيح دي الدنيا الحديديه بالمناسبة دي الصوره المثلى للدنيا ما في صوره احسن من كده للدنيا من افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها افتن في حلالها حساب وحرامها عقاب الصحابة دين فهموا الدنيا كويس وصف لنا عبد الله بن عباس الدنيا وصف عجيب قال إنما أحوال الناس مع الدنيا ومراتبهم واقسامهم كخمسة نفر يقفون على شات واحدة خمسة أنفار ماسكلون غنمايه خمس أنفر قال منهم من أمسك الشات من قرنها ومنهم من أمسك الشات من ذيلها ومنهم من امتطى ظهرها راكب بفق ومنهم من هو تحت الشات والشات تطأه بحوافرها ومنهم من يحمل إناءا ويجلس تحت ضرعها يدر لبنها دي الخمسة دي الدنيا ودي الغنماء الدنيا والخمسة دي اقسام الناس وما في زول في نجاعي إلا حيكون واحد في الخمسة دي الذي يمسك الشاتع من قرنها كم الذين حازوا الدنيا بتعب البدن ومشقة الذهن وكسرة العمل والسهر الطويل دي الناس تايم والحياة دي تايم بفوق الزمن. وشغاله سهر سهل لكن كان ما دعك وطلع السجالة الحبة دي بلقى دي الماسكين الدنيا من قرينا أصعب حاجة في الدنيا والماسكين في الضنب هؤلاء بقيت لهم من الدنيا أيام معدودة غير أن حجوب الغيب أنهتهم فتجده يرسم ويخطط ويحلم ويتمنى وبقيت له أيام معدودة واحد الجو طالب في الجامعه عادي جدا وفي سنوات تطير ودار يتخرج يموت في حادث حركه عادي ده مثل اولى كان ماسك في ظنب الدنيا لكنه لا يعلم وقد يكون في ناس كتار منا ماسكين في الظنب لكن ما جاب خبر انا بعرف شخص يتخرج من الجامعه بتقدير امتياز وحضر الماجستير بامتياز وحضر الدكتوره وكتب الدكتوره وجاي من الاقاليم عشان ينقش الدكتوره بعد يومين جاي يخرطون يقنب ووزع النسخ على المناقش الداخلي والمناقش الخارجي والمشرف فقط للنقاش مات في حالة حركه في القضارف المشرف لما نقول له فلان دمان ما صدق السماعة وقعت منه هو قاعد نفسه قاعدين وين الناس قاعدين في اللقاء ولا كيف ممكن مثير فايل حفظ دين الناس الماسكين الدنيا من الضنب أما الناس الراقبين دين الحكام الملوك راكبين بفوق الدنيا لكن الركوب ده ما بتطوي يعني النماري ركف في غنماج تسودان ستاسر سنة ونزل والقذافي راكب في غنمايات ليبيا من سنه 69 ده ينزل الجليل الرحيم الناس دي يعني بس قاعدين بفوق دي اما الذي هو تحت حوافرها الشعوب دي البغل بيعملون رفض يوقفون الناس الحركه في الشوارع كرهون حياتهم عشان يطلعوا المرتبات يقول لك والله يا اخواننا انا مستاء جدا مستاء لانه في تدخل اجنبي جاي وانا كنت بتمنى الحكومة اول شيء اول شيء تواجه به التدخل الاجنبي المصالحة مع الشعب. يقولوا تانزل بتحركه حركة يحوى الا تقول هتعمل كده وتبرر الناس وتوقفهم لكن تشتلك وصل وتحوى. عشان الله يرضى علينا يقولوا كنت بتخيل الحكومة حتوقف اي نوع من انواع الجباية. يا اخواننا ببساطة شديدة دائرين الناس يدخزوا قيمة الترخيص قللوها بعد ده انت بتجد تشوف الفرامل وتشوف العربية وبتحدث على سلامة الناس وبعد ده الماء بيرخص ما يقرموا لان الما بيرخص معناها ما راجع عربته معناها خطر على الناس الحايمين ده يوقفوا طوال رسمه لكن بتاع الحركة بيقول لكي الماء بيرخص بيجيب منك ثلاثين ألف هل حافظ على أرواح الناس يقول لك الترخيص عشان يعرف بتاع الحركة إنه تترخص عشان يراجعونيك ال ال العربية. طيب اذا دفعت الانتين بالمناسبة يقول لك انا ب600 في السنة. بلاجين بتاع الحركة مرة. يحسب يقول ممكن لاجين عشرة مرات. خلاص سلتمائة الف. فلليه يقول دي احسن من الترخيص. الترخيص ب اذا كنت فعلا انه تراجعوا ارواح الناس. على ممتلكاتهم وما قصدتهم المال.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 اصحاب الصفقات الكبيره كويس الواحد تلقاه لا بيع في زيت ولا بيوزن السكر بالرطب يضرب تلفون موبايل شحنته آه. خلاص نزل الـ الـ السفينه في الميناء ثلاثمئه بليون يقول لك بمكالمه ثلاثمئه بليون ديل قاعدين تحت الغنمايه لا ماسكين في جرين لا حاجه بس قاعدين يحلبوا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 الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه كيف نخرج الدنيا من قلوبنا اول شيء بالدعاء اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا كما قال عليه الصلاه والسلام اجعل الله اسال الله ان لا يجعل الدنيا اكبر همك وان لا يسلط الدنيا عليك لانه كان اذا سلطت الدنيا عليك اهلكتك وبالتالي الدعاء ثانيا اقامه القلب في وطن الاخره تقلع قلبك من الدنيا وتسكن قلبك في الاخره يبقى اي حاجه فيها اخره قلبك بينشغل بيها اي حاجه فيها دنيا الامر عندك سيان المنع والعطاء والذم والمدح والعدم والوجود كله عندك واحد في الدنيا ثالثا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 وخرج الدنيا من قلبه بين الحين والحين زر القبور وقف عليها ونادي على أصحابه بوزرائهم ورؤسائهم وأغنيائهم وأفقرائهم الدنيا الموت يفطم حب الدنيا ويكره زر المبتلين في المستشفيات ممن كانوا يملكون الصحة فتدهورت ومن كانوا يمشون على أطرافهم فقطعت ممن كانوا ياكلون بالعفواه، فأدخلت الخراطيم والخراطيش في أنوفهم من أجل أن يأكلوا ويشربوا تأمل من كانوا من أصحاب الشنه والرن في البلد وأصحاب الأسماع الكبيرة الرنانه كيف أنهم صاروا إلى زوال وبعد ذلك انفض سامرهم وتركهم الناس الذين كانوا يتملقونه وحتى دافيد الكبير حوالي 20 سمسار و300 متملق بالله يوم ليدسج الكوبر زول زور ما في في الدنيا علي جادي الدنيا ابان الله للناس وكشف للناس الدنيا في القران وفي واقع حياه الناس وتجاربهم والعاقل من تعرض بغيره والسعيد من عرف الحقيقه ولزمها اسال الله تعالى